اشعير لا تلبي اليوم تبايع مثل بيعتنا تسير بعزمها قدما تبارك في خليفتنا تلبي اليوم تسير بعزمها قدما تبارك في فليست تاخى كفرهم وبان اليوم مكرهم فأمريكا بدت تبكي وإيران ورفضهم عشائرنا أعزاء برفع الرأس قد جاءوا بأيدينا وأيديهم نحطم كل من ساء عشائرنا تلبي اليوم تبايع بيعتنا تسير بعازمها قدما تبارك في خليفتنا فأهلنا هم الآمال هم الأعمام والأخوال هم الأوطان والأسواق وسيف بارق قد صاد عشائرنا هم الأسياد أبات في الوغاسات أعادوا عز أمتنا بصرح عالي الأمجاد عشائرنا تلبي الإنسان يوم تبيع بيت لبيعتنا تسير بعازمها قدما تبارك في خليفتنا عشائرنا ألا هبوا فإن الرافض سبوا عفاف الطهر أمكم وسب الدين والصحب عشائرنا ألا هبوا فإن الرافض سبوا عفاف الطهر أمكم وسب الدين والصحب عشائرنا تلبي اليوم تبايع مثل بيعتنا تسير بعزمها قدما تبارك في خليفتنا